هذه الترميمة اهداء إلى مارك وماريا الله يرحمهم بقى يبون خوزي يا جماعة لما الحل بيتقال قليت ألف أكتافي لما سرت شوك بإدرح قدم الحافي لما مراره كل خطيه اتمرن حقي القى في نوع التوبه يا ربي يا شافي لما الحل بيتقال يتقال فوق اكتافي لما الشر يبسوكو بيجرح أدم الحافي لما مراره كل خطيه اتمرن حقي الآن موعدتوبة يا ربي دوايا الشافي بل الراحة ساعت صلبت كل وياك يا تأمل ليها يا ربك قعد معاك فيها يا ربي تقعد معاك ولا تأمن فيها بعيشها في الإنجيل يتأج نحيا يا ربي وفي سماك اسمع يا إيفا كويس ذكره؟ كالدابة كل من What's the hell حملي ده كله خرث وزاله كإن انت يا رب رفعت أوام في الحال وقتها بلقى حملي يا رب خرث وزاله كإن انت يا رب رفعت أوام في الحال بلقى الراحة <سؤال> يا رب حقيقة تبقى <سؤال> حياتي ملياها تعاد وفيها سلام لما الحمد يقلق ألف أداف لما في Mark Maria, next one, so وصلوا وبنس كل خطيئة وافتكرننا إن ابني وعد صدق أو سموية السوق كل اخدت النصر على ادليس يبقى فتحت بدمك انت الفردوس ليا لما الحل بيتقال يبقى فوق اكتافي لما صليت شوكو بيجرح أدم الحافي لما مرارت كل خطيه اتمرن الحل الله يرحمهم بقى